قمر سدن النبي قمر وجميل وجميل وجميل سدن النبي وجميل قمر قمر قمر سيدنا النبي قبرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل Ona mnie يكن... قمر سدن النبي قمر وجميل وجميل وجميل سدن النبي وجميل. سلام يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنا ربي نوري قمرون قمرون قَمَرٌ قَمَرٌ قمارون قمار سدن النبي وجميل وجميل وجميل سدن النبي وجميل na nabi